صاحب ذو السقا والضل والإنابة والمجد والفمصات والبراعة والحدم والنجدات والشجاع ما عك فالقلب على القرآن مرتاقا لحضرة العفان هذا وإن دورر البيان وغرر البديع و. تهدي إلى موارد شريفة ونبذة بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما قصى به من عجبي لأنه كالروح للاعراب وهو لعلم النحو كاللباب وقد دعا من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 المقدمة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 علم به لمقتضى الحال يرى لفه مطابقا وفيه ذكرا أسناد مثند إليه مثند ومتعلقات فعل تورد قطر وإنشاء وفصل وصل أو إيجاز طناب مساواة رأوا الباب الأول أحوال الإثناد الخبري الحكم بالسلب أو الإيجاب إثنادهم وقصد بالخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به علمي فأول فائدة والثاني لديمها عند ذوي الأذهان وربما أجري مجر الجاهلي مقاطب إن كان غير عاملي كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة فينبغ اقتصار ذي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 فارتضاه المنكرون للفظ لابتدائي ثم الطالبي ثم تل انكاري ثلاثه تنسبي والتحسن التوكيد الا له بقابر كسائل في المنزله والحقوا اماره الانكار به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 فصل في الإسناد العقلي ولي حقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين اما المبتدا اتناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من سبتلا اقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أرباعة تفاد والثاني أن يتناد للملاج لا ليس له يبنى كفوا باللبسي أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أو بلا تكلف وواجبت قرينة لفوية أو مالوية وإن عادية الباب الثاني في المسند إليه.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 غباوة إيضاح البساط تلذذ تبرك إعظام إهانة تشوق النظام تعبد تعجب تهويل تقرير أو إشهاد تسجيل وكونه معرفا بمضمري بحاسب المقام في النحو. والأصل في المطاطب التعين والترك للشمول مستبين وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولى قبرك تلذذ عناية إجلال نوع كنايه كناية وكونه بالوصل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 وحف نو مجازي ونكروا إصراد نو تكثيرا تنويع نو تعظيما نو تحقيرا كجهل نو تجاهل تهوين نو تلبيس ووظفه لكشف نو تقصيص ذم فلا توكيد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 نحو الأمير واقف بالباب ومن خلاف المقتضى طرف براد ذي نطق نو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبع ثرى وللتفات وهوى الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قومن والوجه الاتجلاب للخطاب ونكتت تخص بعض الباب وصيرة الماضي آت اورد وقالوا لنكتة وانشدوا ومهمه مغدرة ارجاؤه كان لون اوضه سماؤه الباب الثالث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 بعرف جنسه كهند بالغه وجمله لسبب او تقويه كالذكر يهدي لطريق التصفية التصفيه وسميه الجمله والفعليه وشرقها لنكته جليه واخفروا وقدموا لقطر ما به عليه يحكموا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 ما أعقب وتقدم كما تقدما الباب السادس في إنشاء.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 لأمر نسب طائن أو تعجب تهك من تحقيري سنبيه نسب عادين أو ترهيبي إنكاري بيث وبيحين وقر يجي أمر ونهي واندى في غير معناه لامر قوصدا والباب لفأل نوحض وحمل وآدم الباب السابع الفصل والوصل الفصل ترك في جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت فصل لدى التوكيد والإمدال لنكتة ونية السؤال وعادم التشريك في حكم جرى أو استلاف طالبا وقابرا وفقد جامع ومع وقفنس والمقصود في الكلام وصلة التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاستصال في عقل أو في وهم أو خيال والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة.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 كالذب رعاك الله قرع الباب يجيء بالإيضاح بعد اللبث لشوق أو تمكر في النفس وجاء بالإيغال والسلين تكرير اعتراض أو تكميل يدعى بالاحتراث والتكميم وقفوذ التخصيص ذا التعميم ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل ألف <تصفيق> فأن البيان, البيان علم ما به يعرف تأذية المعنى بطرق مختلف بوحها واحسبه في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية فصل في الدلالة الوطعية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 حقيقة المستعمل فيما وضع له بأوف بالخطاب فتبع ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيم ركبا فالمبذَّأ كلمة وبارت الموضوع معقينة لعلقة التلوّر كخلع على الكون كي تراه وقرب القلب عن سواه كلاهما شرعي نوع في نحو ارتقى الحضره الصوفي او لغوي والمجاز مرسل او استعاره فاما الاول فما سوى تشابه علاقه جزء وكل او محل اله ظرف و غروف مسبب سبب وصف لماضي أو مآل مرتقب فصل في الاستعارة والاستعاره مجاز علقته تشابه كاسد شجاعته وهي مجاز لغة على الاصح ومنعت في عالم لم تضح وقد دنا معدود لو منه قليل لها قد كلف ومع تنافي طرفيها تنتمي الى العناد للوفاق فاعلمي ثم العناديات تلميحية تلفاك كما تلفا تهكومية وباعتبار جامع قريبه كطامر يقرأ أو غريبه وباعتبار جامع وطارفين عقلا وحسا ستة بغير مين وال.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 بحسب لائق بالأصل نحو ارتقاء إلى سماء القدس ففاق من صلى فأرض الحد أبلاهها الترشيح لابتنائه على سناس الشبه وانتفائه فصل في التحقيقية والعقلية وذات معنى ثابت بحس نوع عقل او عقل كذا راوك كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضره القدسيه فصل في المكنية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 مركب المجاز ما تحصل في نسبة او مثل تمثيل جلا وان اتت استعارة مركب فما فلن يدعى ولا ينكب فصل في تغيير الاعراب ومنه ما اعرابه تغير بحذف لفظ او زياده تراء الباب الثالث في كنايه لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه يرد إلى اختصاص الوقف بالموصوف كالخير في العزلات يا ذا الصوف ونفس موصوف ووقف والغرض إضاح اصال نوصون الأرض أو انتفاء اللفظ الاستهجان ونحوه كاللمس والاتيان فصل في مراتب الكناية. ثم المجاز والكنى ابلاغ من تصريح او حقيقه كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه نيفر بالتفاق لو طلاق الفن الثالث البديع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 وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسهيم والمشاكله تزاوج رجوع نوم قابلة تدعى بإيغام لما أريد معناه البعيد منهما ورشح بما يلائم بما يلائم القريب زدت بفقده فكن منيب جمع وتفريق وتقسيم ومع كليه ما أو واحد جمع يقع واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له اقسام ثم المبالغات والصني يدعى بلوغه قدرا يرى ممتانع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 كالعكس والادماج من ذا العلم وجاء الاستتباع والتوجيهما يحتمل الوجهين عند العلماء ومنه قبض الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتمى وسوق معلوم مساق ما جهل لنكته تجاهل عنهم نقل والقول بالمجيب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء الضرب الثاني اللفظي منه الجنات وهو ذو تمامي مع اتحاد الحرف والنظام وهو تماثلا دعيئي اقتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف لن يعرف الواحد إلا واحدا فاخرج عن الكون تكون مشاهدا ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومكروك بلا تشابه وان بهيئه الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا وناقص مع اختلاف في العدد وشرط قل في النوع واحد فقط ومع تقارب مضارعا الف ومع تباعد بلا حق نصف وجنات القلب حيث يختلف تغتيبها للكل والبعض أضف مجنحا يدعى إذا تقاسم بيتا فكان فاتحا وما ومع ثوار الطارفين عورفا مزاوجا كل جنات عورفا تناسب اللفظين في اشتراق وشيطاق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 ورم مجانسا وملتح حق ياتيك تقش الناس والله احق فصل بالسجع والتجع في فواصل في النثر مشبينة قافية في الشعر بروبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضي وما سواه المتوازي فدري كزور مرفوعة في الذكر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 ثم الموازنات وهو التسوية لفاصل في الوزن لا في القافية وهي المماثلات حيث يتفق في الوزن لفه فقرتيها فاستفق والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزمع السرقات وأخذ شاعر كلاما سابقه هو الذي يدعونه بالسارقة وكل ما قرر في الالباب أو فليس من ذا الباب والسارقات عندهم قسمان قفية جلية فتفان تضمن المعنى جميعا مسجلا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 السرقات الخفية وما ذو الظاهير أن يغير معنا بوجه ما ومحمودا يرا لنقل أو خلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني أحواله بحاسب القفاء تفاضلت في الحسن والفناء الاقتباس الاقتباس ان يضمن الكلام قرآن نوحة حديث سيد الأنام والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني وجائز لوزن نوتواه ثغير نذر اللفظ لا معناه التضمين والحل والعقد والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم وما على الأصنية فيه لنكتة أجماله واغتوفرا يسير ثويل وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانه عرف وشطر لو أدنى بإبداع عرف والعقد نظم النثر لا بالاقتباب والحل نثر النظم فعرف القياس واشتارط الشهرات في كلامي والمنع أصل مذهب الإمام التلميح إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمل تلميب في ألقاب من الفن من ذلك التوشيع والترديد ترتيب اتراعون او تعبيد كالسائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون تقريز او تدبيد استشهاد ايضاح ائتلاف استطراد حالة تلويح او تخيل وفرصة تسميط او تعليل يه تن وغقلنو اتخذتم تجريد استقلالو نو تهكم تعريضو الغازو ارتقاء تزينو تانيتو بماو حسن البيان رصو ومراجعه حسن تخلص بلا منازع فصل فيما لا يعد كذبا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 وينبغي لصاحب الكلام سأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك نوب راعة استجلال والحسن في تخلص أو اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل الخطاب ومن ثمات الحسن في الختام. امي بمشعر السماءي هذا تمام الجمله المقصوده من صنعه البلاغه المحموده ثم صلاه الله طول الامد على النبي المصطفى محمد و وصحبه الاطيان ما غرد المشتاق بال اسحار وقر ساجدا الى الاذقان يبغي وسيله الى الرحمن ثم بشهر الحجه الميمون متم نصف عاشر القرون